Ya shi ala tensuni Ya shi ala tensuni bi har shams afari Afwan afwan Ya shi ala tensuni حر الشمس عفوني يا شيعة لا تنسوني حر الشمس عفوني دم خضيب اني غريب اني دم خضيب يا علي يا شيعة أنا بدي الأمين الهادي تعرفني عدوانة وتعرفة مجاتي ما بايا عد قطعن يزيد العادي بالطف <تصفيق> دياتنا مزعفاني على نسور يا علي انا اللي ضحى بجميع عياله جسمي شافة رضت الخيال رضت حوافر صدري وأنا الشمر حزن حري رضت حوافر صدري وأنا الشمر حزن حري قلبي يذي إني غريب إني غريب قلبي يذيب يا شيعة لا تنسوني حر الشمس عفوني لا شيعة لا تنسوني حر الشمس عفوني دم خضيب اني غريب اني غريب دم خضيب يا عليب بعيوني شفت الواقعة صرت الحيب في دال ومية تنسب وتتعبب والحرة زيانة بتنوي لو تتسلب ndi liitamal yusur yitgharra Yihdil dhaan jatali Yihdil dhaan jatali Yihdil dhaan jatali Yihdil dhaan jatali Yihdil dhaan jatali Dhamu' sakiib Inni gariib Inni حر الشمس عفوني يا شيعة لا تنسوني حر الشمس عفوني دم خضيب إني غريب إني غريب دم خضيب يا عليب بعيوني شفت الواقعة صرت الحيب بيدال ومية تنسب وتتعبب والحر زيانة تنوي لو تتسلب دمل اليسر يتغرى يحجل ضعن كتالي تسعفاني على الهلاسه الصوتيه والتوزيع يوسف الصويحاوي <تصفيق> ان غريب ان غريب جنب يا علي هذا الردود الحسيني محمد الكنان الكلمات للشاعر الحسيني عمار الساعدي